اللهم الشيخ والولي نبدا الله نعم الواحد سبحانه دون يوم فينا آدم او آمِرُ انما بناء الله هو الذي ماءه هو الذي أَنْذَرَ الْمَلَائِكَةَ الْعَظِيمُونَ الْعَظِيمُونَ الْعَظِيمُونَ الْعَظِيمُونَ الْعَظِيمُونَ الْعَظِيمُونَ الْعَظِيمُونَ الْعَظِيمُونَ قریب ما M mm -hmm. That's uh it. -huh. They're <laughs> coming Warman I a shot, eh? ¡Gracias! Uh -huh.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 No, mm -hmm.